وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا لَّرِّيَثَةً مَّنْ حَمَلَ مَعَ رُوحِي إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ وَمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعونا ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجحكم وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة ويتبّروا ما على تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا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 وكان الإنسان عجونا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السلين والحساب وكل شيء فصل الله وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كتبى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدين نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تجر وازرة وزر وَقَرَّا وَمَا كُنَّا مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعْتَ رَسُولَنَا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْهُلِكَ أن قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَاهَا فَفَتَقُوا فِيهَا فَحَطَّقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمَهَلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ يُدَاعِيُوهُ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُرُوعِ عِبَادِي خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلًا لَهُ فِيهَا مَا نَشَأُ لِمَنْ يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلَ لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلَ لَهُ جَهَنَّمَ مَيُفْلَهَا مَذْمُومًا مَدْحُوهَا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كانت عليهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضينا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مدموما مخشونا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ النعلمين وشنكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقرب رب رحمهما كما ربيان صغيرا ربكم أعلم بما في نفوتكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غطورا وآتد القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوا وإنا تغنضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوا فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البطء فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان من منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا هي أحسن حتى يبلوى شدة وأوقوا بالعهد إن العهد كان مسونا وأوقوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصاص ذلك خيره وأحسن تأوينا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسونا ولا تمشي بالأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طونا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكرونا ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم منوما مدحورا أفعصاكم ربكم بالبنين واتقذ من الملائفة ناسا إنكم لتقولون قولا عظوما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 وَجَعَلْ لَيَعْنَى قُلُوبِهِمْ مَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَى وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مُكُورًا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 اِنَّ الْمَجُوسَ خَلَقُوا قَلْقًا جَدِيدًا قُلْ خُلِقُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْهِ فسيمغضون إليك رؤوسهم ويقولون متىه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن يبثتم إلا قليلا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 وَرَبُّكَ أَلْمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلَ بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَهُودَ زَبُوراً قُلْ دُونَ اللَّيْلِ زَعْمُهُمْ مِنْ جُنُهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِينَ أُولَاءِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ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 لئن أخرتني لا يوم القيامة لحتنك أن ذرنيته إلا قليما قال ذهب فمن تبيع منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفسد من استطعت منهم بصوتك وأجلد عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان لا غرورا إن إن عبادي ليس لك عليم تطان وكفى بربك وكن ربك الذي يجذلكم القل ك في البحر لتبتقو من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الظروف البحر وإذا مسكم الظروف البحر ظلم تدعون إلا عنيا فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أفأمنتم أن يخسب بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكما أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به سبيعا وَنَقَدَّرْنَا لِبَنِي آدَمَ مِنْ خَلاَقِهِمْ فِيهَا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليبتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولوما أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لَأَدَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُنَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَا يَزِذُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنَهَا وَإِذَا لَعِرْبَتُنَا خِلَافَكَ إِلَّا قَالُنَا سُنَّةً مَنْ قَدْ أُرْسِلَ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُنَا سُنَّتَنَا تَحِينًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُن وقلوك الشمس إلى غسق العيل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك أسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحف وزهق الباطل إن الباطل كان زهوطا وننزل من القرآن ما هو شباء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولعا بجانبه وإذا مسه الشر كان يروسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن روح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قنا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك بي علينا وكينا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأشوا بمثل هذا القرآن لا يأشون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس بهذا به القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كثورا وقالوا لن يؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو سأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرفة أو ترفة في السماء ولنُؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه ولنُؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي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 ما وعهم جهنم وكل ما خبت جدناهم سعيها ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أين ذا كنا عظامه ورفاته أين لَمَّذْ بُعْوَتُنَا خلقاً جديدا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَهِنُكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ رَبُّكَ عَلَيْهِمْ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بصائر وإنني لا أظنك يا فرعون مسبورا فأراد عيست فذهم من الأرض فغرقناه ومنعه جميعا وقل من بعده لبني إسرائيل سكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيه فا